رسالة الدم كان صلى الله عليه وسلم منشغلا بدولته يثقف مؤمنيها ويدعو وثنييها ويهودها دون إكراه لم يعد يأبه بطواغيط قريش لكنهم يأبهون ما زالوا متعطشين إلى دمه مأخوذين بالاجتماعات تلو الاجتماعات لإفشار دعوته وتدمير دولته وتشريد أصحابه بين المنافي والمعتقلات لذلك بعثوا برسالة مع شخص مجهول لابن سلول ولما وصل سلمه الرسالة فلما فتحها ابن سلول وقرأها انتفض قلبه رسالة الدم هذا نصها إنكم آويتم صاحبنا محمدا وإنكم أكثر أهل المدينة عددا وَإِنَّا نُقْسِمُ بِاللَّهِ لَتَقْتُلُنَّ أَوْ لَتُخْرِجُنَّ أَوْ لِنَسْتَعِنَ عَلَيْكُمْ الْعَرَبُ ثُمَّ لَنَسِيرَنَّ إِلَيْكُمْ بِأَجْمَعِنَا حَتَّى نَقْتُلَ مُقَاتِلَتَكُمْ وَنَسْتَبِيحَ نِسَاءَكُمْ خالط ابن سلول شعور الخوف بالفرح بقرب نهاية محمد وصحبه طوى ابن سلول الرسالة وعاد المبعوث بعد أن سمع إشارة إيجابية أفرح الطواغيت قريش وربما فركوا أيديهم انتظارا لنتائجها السعيدة أما ابن سلول فراسل كبار الوثنيين في المدينة يستشيرهم يحرضهم ويدعوهم لاجتماع بالغ الخطورة وفي الموعد المحدد إن سلوا نحو مكان سري كالجحر ناقشوا الرسالة ثم اتفقوا على شن حرب أهلية تستأصل دولة الإسلام لكنهم في مدينة الحب والكرم والنخيل ما كانت لتنقض بيعتها ولا لتتخلى عن حبيبها شعر المؤمنون بحركات مريبة فتتبعوها حتى أمست المؤامرة بين يدي قائد الدولة صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه السلام يبحث عن تصفية الخصوم بل لم يكن يبحث عن خصوم أصلا كان رحمةً مهدا وقائد دولة وليدةٍ متحضرةٍ بالوحي مزينةٍ بالأخوة والإيثار والعدل ما كان صلى الله عليه وسلم ليفرط بهذه المكتسبات من أجل أن يشفي غليله من ابن سلول وما كان صلى الله عليه وسلم ليضع دولته في مهب الريح من أجل كلمة وثني سفيهم مجها في الطريق تحمل صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر عاما من الضطهاد أفلا يتحمل ثرثارا قد يهديه الله؟ جمع صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه وتوجه نحو القوم فإذا هم شر تأهب للفتك وكشر فسل صلى الله عليه وسلم سيف الحب وأغمده في قلوبهم أما الفتنة فولت حين سمعته يهتف بهم معاتبا عقولهم ويقول لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ ما كانت لتكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، فأنتم هؤلاء تريدون أن تقتلوا أبناءكم وإخوانكم نظر بعضهم إلى بعض فخجلوا وخفضوا رؤوسهم وسيوفهم ندما ثم تفرقوا